Bunya ehhlel ki bit terlev ile keimeimein seveim beye ve bene kum elle ne Allâ na'budu illallâhi ve lâ nüşrike bihi şey'en ve lâ yetehizze ba'dunâ ba'zan erbâben min أهل الكتاب لمتحانون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها, أنتم ها أجتتم في ما لكم به علم فلما تحجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 ان ابلا الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وت طائفه من اهل الكتاب ليرضلونكم وما يضل